اللهم الله والله الله اكبر اشهد أن لا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح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 Oh, you didn't know الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم في لهم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 وَشِيَاءَ رَبِّهِمْ يُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أليم بهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نخلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل في غمرة من هذا هم لها عابلون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون في غمرة هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم لا نتآيات تتنا عليكم فكنتم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ قَوْلَ أَمْ هُمُ الْمُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنًّا وَنُجًّا أَمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهَا فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعو وإلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يحمغون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 نَقُصَّنْ عَنَّا الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا نَشْكُرُهُ وَهُوَ الَّذِي لَرَأْكُم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُمَّ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 وَإِرْغِ الْغُضُبَ عليهم وَغَضَبُ اللَّهِ ۚ إِنَّ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمبعوتون لقد أعدنا نحن وآبا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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ولا قل من بيده ملكوت كل شيء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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عن ما يشرك الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله